خَاضُوا يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَدْعَا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بها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 كل مرء بِمَا كَسَبَ رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لغلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أجلهم اهْلِينَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو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 املهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يركنسفا من السماء ساقط يقولون سحاب مركم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين عذاب